أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْجِّلُ لَيْلًا فِيهَا يَعْجُلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْجِّلُ النَّهَارَ فِيهِ لِيَرْسُخَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سَْقَ الش سَ قم رَقُّويجل إلَأَجَل مسَ م أَ الن بمَا تَ مَ ذ الن ماهُ و الح أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَا كلا آيات لكل صبار شفور وإذا غشيهم موج كذل وما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحدون وَاَن لَّهِ شَيْءَا إِنَّ ٱللهَ حَكِيمٌ قُفْ فَلَن تَرَىٰ عَن إن <تصفيق> الله وما تدينك ثم ما تكسب غدا I don't know.